انم النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن